بسم <صفيق> <صفيق> الله الرحمن الرحيم وذا <وضعون> بِالْإِنَّ مَتَى الحسنة وَتِ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ عَلِيمًا بِمَنْ ضَلَّ عن سَبِيلَهُ وَهُوَ أَرَأَلُم بِ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ واصبر, وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ, واصبر, واصبر, واصبر, واصبر, واصبر وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ وَلَا, ولا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أو ضل عن سبيل <تصفيق> إن رب بَنْكَهُ وَأَعْلَمُ بِمَنْضَلٍ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُوْقِبَتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَوَا خَيْدُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِنْ لِمَا ولا تحزن ليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في إِنَّ اللَّهَ غَمَانَ الَّذِينَ تَقَوْا إِنَّ اللَّهَ غَمَانَ الَّذِينَ تَقَوْا وَالَّذِي ن きます <laughs>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 حزن عليهم، ولا تحزن عليهم ولا تكفي غي. na no, no. oh. do do سبحان <تصفيق> الذي أسرى عبدي ليلة سبحان أسرى عبدين لم من المسجد الاقرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا نحول جو كِتَابًا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى love uh -huh. Is love. اِذَا جَاءَ وَدُّو لَاغُمَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَيْبًا إن أقسم را <تصفيق> الله نعم يا عم عليه احسنتم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا فَإِذَا إن عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم الذي <تصفيق> <تصفيق> وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ I'm my own. Mama. وانجاو One thing. فَأُرْنَا التَّصْفِيلَا وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَهُ كل <تصفيق> اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين وكل get that وَكَفَى بِرَبِّكَ بذنوب عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد جعلنا له جنما يصله مذمما مذعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها أولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمث ولا الآخرة أكبر ما يبلغن عن ذكر هما وَقُل لَهُم قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُم جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُرَّبْ بِرَحْمِكُمَا وَقُرَّبْ بِرَحْمِ غَضَبِ وَقُرَّبْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِذَالِينِ إِحْسَانًا وبالوالدين إغزانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبنغا Give up. فورا صدق الله العظيم يا سيدي يا ابو القاسم يا رسول الله خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كباءت اسعو فأجمل منك لامترد عين واجمل منك لامتلت النساء هكذا خطل مانور إسلام كلنا جميعا عشنا واتبتعنا مع فضيلة القرأة السيء قارب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارب اتحاد الإسلام والتلفزيون العربي فأديرة الكارة الشيخ الشيخ طهد عماني بكناه لكم الهندة مجدد للعاية الصوتية والعابرة لكران الكريم إداري. إداري, اداري الحاج السيد زامني البقيم بصافو أمس الدراكات المطلقينة قول بخاز الفراش الكبرى اداري الحاج عبدالرحمن الله في كشف البقيم بصافو الهندسك رضي ومحطات جزال كبرى اداري الحج السيد العتفاني بإدارة الباشمد الزبير العثباني المقيم بصهم الخدمة الفندقية الممتازة وسيدتها من جميع المنصفات أولاد النب المقيمين بالبشنيني باركس سبا لوين بوحة وفظة والشكر الله وسعيكم وسبحانا بالله الدواء